الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المت ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى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 يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم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 لَنُسقِطَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّدَاءِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فلكم رؤوس لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ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 ما كتبك وهم لا يظلمون